بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهل وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل ما سمعنا بها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 ثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقابهم وما ينظرها الا صيحه واحده واحده وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر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 وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِنِيَهَا وَعِزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعْجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بعض واعملوا الصالحات وقليلناهم وظن ند اد انما فتنا فاستغفر ربه وخضر راك عن وانا به فغفرنا لهم تَتْبَعِ الْهَوَى وَلَنْ تَتْبَعَ الْهَوَى فَيَضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوم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 كَلْفُ الجَار كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبِّرَ آيَاتِهِ لِيَدَبِّرَ آيَاتِهِ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 رُسِيهِ جَسَدَ فُمَّنَّا بِ طَالَ رَبُّهُمْ فِي الْمَلِ وَغَابَ لِمُلْكٍ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن ارْكُضْ مِرْجِلَكَ فَذا مُغْتَسِلٌ بَانِدٌ وَشَرادِ وَوَمَنْ بِنَا لَهُ أَجْلُهُ وَمِثْلُهُمْ نَعَمُ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وخذ بيدك 119. به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا 110. نعم العبد إنه أواب واذكر 111. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 112. واذكر إسماعيل واليسع وذلك في وكل من الأخيار ki nasiha yad'una fiha bifakhatatin kafiratun اننا لا يصلونغا فبئس ملجا هذا فاليذوقون حميم وغساق واخر بي иннаҳум ذإ ل الطغين ل تَحِنُنَّ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِم إِنَّهُمْ صَالُوا النَّار قَالُوا ذَلِكُنَّ أنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَار قَالُوا رَبَّنَا نَنقُدْ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 انتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم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 كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير نبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا فَخَلَقْتُ مِنْ طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَفُجِّرْتُ لَهُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تسجد لما خلقت بيدي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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وَمِنَّ نَتْبَعُكَ من مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ